أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ إِنَّ الْإِنسَ وَالْجِنَّ يَعْادُونَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفًا فَالْقَوْلُ عَرُورًا وَيَمْشِي سَائِرًا رَّبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَدَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَإِذَا أَتَاهُ إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَأْقُتَنِفُوا أَغَيْرِ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ منزل مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا يَكُونَنَّ مِنَ من وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا يَمُدُّ كَلِمَةً إِلَّا مَا وَإِذَا تُطْيَعُ أَكْرَمَ النَّاسِ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَفْوَاهَ النَّوَائِبِ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ ذَكَرْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ غَيْرَ يَعْلَمُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كانوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إلى إبنيائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَمَّا بَذَكَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ آيَةً أَكَامِرَ مُجْرِمِي وما فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِنَ السَّمَاءِ ۖ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي وَتَعَالَىٰ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۖ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَارِمٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ كَانُوا فَمَن يُرِدِ الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حاجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الجدس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا ياما عشر جن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلونا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك, وكذلك نول بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهيدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلكا الغرام أهلها غنيمون ذلك ألم يكن ربك مهلكا الغرام ظل مم أهلها ولكلنا جعلنا ولكلنا درجات مما عملوا وما ربك مغافل نعم ما يعملون وربك وليد الرحمتي إن يذهبكم يزهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشكم كما أنشكم من ذريعة أو آخرين إنما توعدون آتى وما آتى بمعجزين قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصنوا إلى الله وما كان لله فو يصنوا إلى شركائهم ساء ما يحكمون وَكَذَٰٓئِنَ الْكَثِيرِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ قَتَلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَمَا شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ حِرَثٌ حَيْدَر لا يَضَامُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِمِّهِمْ وَأَنْعَامٌ حُلُمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسم اللَّهِ لا يَذْكُرُونَ اسم الله اللَّهِ عَلَيْهَاتِّرَاءً عَلَيْهِ سِجِلِّهِم مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خيصة لذكرنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتتنا فهم فيه شركاء سيجزيهم مصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين غتنوا أولادهم سفها من غير علمي وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وَالَّذِي الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمنه إذا أثمر لا تحقه يوم حصانه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمَلَتْ سَنَوَى كل مما مِمَّا الله اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ ومن وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرُونَ حَرَمًا مِنْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا الرَّحَامُ الْأُنُثَيَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ ذَكَرٌ ومن وَمِنَ الْبَقَرِ سِنِينٌ قِنَاعٌ ذَكَرٌ إِنِّي حَرَّمْتُ مِنَ الْعُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَنَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْعُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ آبَوْا جُمَعَ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ضاعم يضعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو, دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو أوه أهل لغير الله به فمن يضضر غير باغ ولا عديد فإن ربك غفور رحيم وعن الذين هادوا حرمنا كل الذين ظهورهم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت إلا ما حملت ظهورهما من حوايا وما ختنى ضبعض من ذلك جزيناهم بعيهم وإنا نصانقون فإذا كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قابلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علمنا فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة بالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل من شهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإذا شهدوا فلا تشهد معهم ولن تتمع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة أو مربّيهم يعذّبون. وَلَتَعَالَوَ أَتُنُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ أَحْسَانًا وَلَا تَقْتُونَ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٍ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وَأَن تَعْرُبُوا مَالِ الْيَتِيمِ لَا تَبْلُغَ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ بِعَدْلِ اللَّهِ أَنصُوهُ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تذكرون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 لعلهم من قايت ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنا مبارك لهم وتقول عليكم ترحمون ألا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبائلنا وإذا كنا عن دراستهم لواهفين أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلِيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ مَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْنَوْ مِمَا بآيات بِآيَاتِ اللَّهِ وصدف عنها عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ عن عَنْ آيَاتِنَا العذاب بما الْعَذَابِ ب هل ينظرون إلا أن تأتي أوم الملائكة وم يأتي ربك وم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من أقابل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تظيرون، إنا من نتظيرون إن الذين فرقوا دينهما كانوا شيعا لس منه في شيء إنما أمره الله ثم ينبيهم مما كانوا يفعلون. من جاء بالحسن فنهو عشر أمثالها ومن جاء بالسيء فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يغنمون. قل إن لي هدى لربّي إلى صراط مستقيم ندينًا قيما من سب رعيم وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميزة وأنا ونو المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تنزروا أزرة مزر أخرى ثم رَبِّكُمْ ربكم ما رجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاقِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَمْقَبَ عَضِرَ دَرَجَاتٍ لِيَبَلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَنِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَوَفُورٌ رَحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَلِفْ لَمِّمْ صَادِ تاب أنزل إليك فلا يكن في الصادرك حرج من تنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من ردونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من غنية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فَمَا كَانَ دَاعَوَاهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَذَا أن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَانِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرُّوا سَنَيْنَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرُّوا سَنِينَ فَإِنَّ يَوْمَ صَنَاعَتِهِمْ وما مِّنْ عِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْمِيزَانُ يَوْمَئِذٍ حَقٌّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يُبَايِعُونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش غليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ترسدوا لآدم فسددوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك لا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبطوا منها فما يكون لك أنا تتكبر فيها فخرجوا إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويني لا أنقعد إن لهم صراط كالمستقيم ثم لآتي أنهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خزوج منها مد أ مم حور لما تبيك منهم لا أمنا نجنا منكم أجمععين ويا أ مكن أن الْجَنَّةَ تفتكون من حز شت ما ولا تغبا هذه شج تفتكون من الظالمين فَبَسَطَ وَسَنَمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَاهُرَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَالَ سَنَمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَوَقَعَ فِي قَيْحَ خَصْفَانِ عَلَيْهِمَا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن شيطان لكما عدو مبين قال يا ربنا ظلمنا أنفتنا وإن لم تغفز لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 وَنِبَاسُكُمْ فَتَقَوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يذكرون يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لا إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشتنا قالوا مجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر من فحشائي أتقولون على الله ما لا تعلمون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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الزيسقين قل لي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصن الآيات قوم يعلمون وإنما حرّم ربي الفواح شما ظهر منها وما بطلت والإثم والباطل يبغيد الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به شلقان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلَكِنْ كُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَفِي أجنهم جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها فِيهَا فَمَنْ ظُلِمَ مِنْهُمْ مِمَّنِ افْتَرَوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ كَذَّبَ بِآيَاتِي أُجَازِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ قالوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا قال دخلوا في أممي من قد دخلت من رقابلكم من الجن والإرس في النار كلما دخلت ذمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم, فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ذي ضعف ولكن لا تعلمون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 لهم من نجاهنما مهادم من فمهم وعوشيم وكذلك نجزي الضنيمين والذين عملوا عمل الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها قاندون ونزاعنا ما في صدورهم من ولن تجني من تحتهم الأنهار وقالوا حملنا إلى الذي هدانا لهدا وما كنا لنتدين إلا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة نسموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فأن وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فإذن مؤذن بينهم اللعنة الله عن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم من آخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل أمسه ما هم ونادوا أصحاب الجنة على سلام عليكم لم وهم يطمعون رَئْنَا سُنَنَ فِرْزٍ أَبْصَرُوهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ مِنْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ اللَّهُ مِنْ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين تخذوا دينهم نهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فَيَوْمَ نَجْعَلُ الصَّوْمَ كَمَا يَسُوقُ النَّقَاءَ أَيُّهُمَا هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ولقد جئناهم من كتاب نفصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأمينه يوم يأتي تأمينه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت الرسل ربنا بالحق فهل لنا من الشفاء لنا فنعمل غير الذي عنهم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيامها ثم سواء العرش يوش الليل النهار يطلبه, يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تفرعا وخفية إن يدعوا ربكم تضرعا وخوفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وضمعا إن رحمة الله غريب من المحسنين وَالَّذِينَ الذي فِي سِنِينَ يَا حَبَشُ رَمَيْنَ يَدِي حتى حَتَّى إِذَا أَغْلَتِ السَّحَابَ نَطَقْنَا الشُّقُونَا هُنَي بَلَدٍ به فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ من بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لعلكم تَذَكَّرُونَ والبند الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا نكذا نصيغ آيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ويره إني أقاف عنكم عذاب يومٍ عظيم قال الملو من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قومي سمي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغوكم لسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ويتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتاقون قال وله الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاية وإنا لنظنك من الكاذبين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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجلس وغضاب أتجادلوني في أسماء إذا سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فنتظروا إني معكم من المتظرين فَنَجِنَاهُمْ الَّذِينَ مَعَهُم بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَضَى عَنْهَا دَابِرًا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى تَمُدَ خَهُمْ صَالِحَةً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَن كُم مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ فَجَعَلْنَا عَيْنًا لَّهَا وَمَاءً فِي قِطْعَةِ أَرْضٍ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَكُن فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فيأخذكم فيأخذكم عَذَابٌ أليم بأنكرو إذ جعلكم خلفاء من بعد عادم وبما في الأرض تتخذون من الشهونها قصورا وتنحيتون الجبال وتنحيتون الجبال بيوتا فذكرو ألا الله ولا تعثم في الأرض مفسدين قال الملو الذين استكبروا من قومه للذين الصغعفوا قال الملائكه الذين استكبروا من قومه للذين الصغعفوا من امن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا ان بما ارسل بهم مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمز ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلاغتكم رسالة ربي ونصحت ولكن لا تحبون الناصحين ولوضا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من رجول النساء بل آذة قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قاريتكم إنهم أناس يتظهرون فَإِنْ سَجَنَّاهُ وَنَحْنُ نَهُوَ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْأُمَمِ وَأَضَرْنَا عَلَيْهِمْ ضَرًّا فَنَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِذَا مَجَّأَهُمْ شُعَبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ نغيره. قد جاءتكم مينة من ربكم فأنفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط إذا توعدون وتصدون على سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا إذ كنتم غليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاطبة المفسدين وإذا كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صنق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين